اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافيا ومغفرة منك ورضوان اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي صالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا.